وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفء افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا فَارْجِعُوا بُلْمَنْ وَذُورَا فَارْجِعُوا بُلْمَنْ وَذُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَاهَ فَهِيَ تُمَلاَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ةُ لا عَلَه بقرتَ وَأَفِيلَ قُلأَن زَلَ الذي يَّمُ الصِّ السمواتِ وَالأَرض قُلْ أنن زَلَ الذي يلَ الصِّ ب السمواتِ وَالأَرض إنهُ كان غَفُورَ الرحيماء هُوَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَقَالُوا إِنَّ هَذَا هُوَ الرَّسُولُ يأكل ويمشي فِي الْ أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تتبعون إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال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 بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ عَذَابًا